نشوف مناكبها وكل من رزقه وإليه نشور أأملت من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر أم أمل السماء انرسل عليكم حاصفا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير اولم يروا ال قَيْرِ فَوْقَهُمْ صَامّتٌ وَيَقْبِضُ مَا يُمْسِكُهُمْ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ أَمَّنَ 111. الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن 112. إن الكافرون إلا في غرور 113. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بللج في عتو ونفور، أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَاءً أمَن يَمْشِي سَوِيًا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ؟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 ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما